اللهم يا من له العزة والجنى يا من له القدرة والكمى يا من هو الكبين المتعى نسألك اللهم عزا وتمكينا ونصرا للمجاهدين في سبيلك اللهم كن لهم ومعهم اللهم انصرهم وقوهم اللهم سجد رأيهم وصوب سهامهم واجمع كلمتهم واصلح اللهم قلوبهم اللهم عليك بأعذائهم اللهم عليك بأعذائهم اللهم فرق جمعهم وشتش شملهم وألعف شوكتهم واقذف الرعب في قلوبهم اللهم إن نواصينا بيدك ارجع اليك واحزاننا لا تخفى عليك اليك ارسل بثنا وحزننا واذكر اياتنا الله اللهم اليك اللهم نشكو الفاجرين يتسلب الخونة المجرمين اللهم اليك نشكو ظلم النصار الحاقدين اللهم طال ليل الظالمين اللهم طال ليل الظالمين اللهم طال ليل الظالمين تدع داع الملحدين واينعت رعوس المجرمين اللهم تسلط لهم وعليهم يدا من الحق حاصدة ترفع بها ذلنا وتعيد لنا عزنا وتسقط بها اللهم اللهم عليك بمعاقل الظلم والانحلال اللهم عليك دناغل الظلم